بسم الله الرحمن الرحيم طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكره لمن يخشى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 واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء, من تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من اياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طوى قال رب اشرح لي صدري قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني وحل العقدة من لساني يفقه قولي وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري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 ان اقض فيه في التابوت فقض فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم عدو لي وعدو له والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني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 قال موعدكم يوم الزينة وأي يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا لَا تفتروا على الله كذبا بعذاب وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا مَجْمَعًا قَالُوا إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُمْ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمْ الْمُثْلَى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 يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى ضُنَّ لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ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 فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطعن أيديكم, أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم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 انَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك, فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزك ولقد قد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا, في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فاتبعهم فرعون بجنوده فوشيهم من اليم ما وشيهم وَأَضَلَّ فرعون قومه قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ ووعدناكم وَأَوْدَنَّاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تُطَّعِمُوا وَلَا تُطْرِفُوا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَوَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَإِنِّي لَوَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ تَدَّى وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَأْمُوسًا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 أَفَطَالَ عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم ام اردتم ان يحل عليكم وضب من ربكم فاخلفتم موعدي قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا حملنا ولكننا حملنا اوزارا من زينة القوم فقدفناها فكذلك أيق السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي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 قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رايتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا بن أم لا تأخذ بنحيتي ولا برأسي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 قال فاذهب فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ضَلَّتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا وَانظُرْ إِلَهِكَ الَّذِي لنحرقنه ثم لننصفنه في اليمن أسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما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 ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له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 وَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ فَلَا يَخَافُ ضَلْلَةً وَلَا هَضْمَةً وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرآنًا عَرَبِيًّا وَصَلَّفْنَا فِيهِ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 افَلَمْ يَهْدِ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَنَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى فاصبر على ما يكونون وسبح بحمد, ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى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 لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أو لم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى أولم تأتهم بينة ما في الصحف ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى